فلا تكف في مريئه مما يعبدها اولاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وَإِنَّ لَنَا مُوَفِّيَهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُم مُّرِيبٍ وَإِن كُلًّا لَّمَا لِيُؤَفَّى نَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَ وَإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلاَ تَرْكَنُوا إِذَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ فَمَا لَكُمْ مِنْ مُنْصَرٍ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 وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِهَا الْمُنْكَرِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ